الحمد لله الذي برعبته تتم الصالحات مجيب الدعوات, مجيب الدعوات. رفيع درجات E غريبين يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين تواضعت الجبالة لهيبتك وعالت النجوم لخشيتك قد قد كل شيء لعظمتك إلهنا إلهنا وما أقربك ممن دعاك وما أرفك بمن أمنك من الذي سألك فحرمته ومن الذي التجأ إليك فاسلمت اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم استرنا يوم العرض عليك اللهم كما سترتنا في الدنيا وأمهلتنا فلم تغضبنا فاسترنا يوم العرض عليك فاسترنا يوم العرض عليك والحساب بين يديك برحمتك يا تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليك ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاديك فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيك أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا الدينان واحتسابا اللهم إنك عفو تحب العفو فافعنا اللهم إنك عفو فعفو عنا. فعفو عنا يا كريم يا غفور وأحسن عمره واحسن عمله واحسن عملة وارزقنا وإياهم حسن خاتمتنا ومن كان منهم تحت أطباق الثرى تحت أطباق الثرى أم من أوى نسألك اللهم أن تجعل قدره ووقته مد بصري, مد بصري مد بصري وافتحناه بابا إلى جناتك جنات نعيم برحمتك يا الراحمين اللهم ارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا برحمتك قامنا هذا في ليلتنا المباركة ومن المحسنون وأكثرنا مقصرون وفينا الصالحون وأكثرنا مذنبون ومن الشباب ومن الشروف ومن النساء ومن الأطفال اجتمعنا لنسالك سؤالا واحدا سؤال من قلت حينته وكثرت ذنوبه وتقطعت اسبابه فاتاك مقبلا تائبا معترفا نادما معترفا نادما نسالك الجنه نسالك أسألك الجنة ولن جاءت من النار برحمةك يا رحمن الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمن مستقر سخاء رخاء وسافر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمن مستقر سخاء رخاء وسافر بلاد المسلمين اللهم صل على انذاه توسلنا فالا امينا وعلى اله وصحبه اجمعين